ومن َ اياته َ ان يغسل ِ الرياح مبشرات وليذيقهم َُِ من رحمته ََِ ولتجري َََِِ ا ل ْ ف ل ْ ق ُ بامره أ َِ ولتبتغوا َََِْ من فضله ِ ولعلكم َََ د ْ تشكون َْ ولقد َََْ أ َ ا ْ س ل ن ا منكم وذلك رسلا إ ل ى قوم فجاءوهم من بينات فانتقمنا من الذين اجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يغسل الرياح فتثير سحابا ف ي ن س ق ه في السماء お。 م و س ر ع ه النابلسي ل ل َ ل و م ُ ص ْ ف َ ر ا ل غ َ ل ُ ه ا م ي َُ ثم جعل من, من بعد قوه ة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون هذا بيت غير ساعه موسوعه النابلسي للعلوم ن من ل جهدوا ن آ ي الاسلاميه ي اسماء مبطلون كذلك الله الحسنى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستغفرنك الذين لا يوقنون أليم لا أمين هدفوا س و ي شركه الهدى ويطون شركه م ي دعويه غير ر ب ح ى ه ذات ل و مضمون اجتماعي ل ا من ل ليطل ح د ي ث ن س ب ل الله ليطل عن سبيل الله بغير الله ل موسوعه النابلسي لهم ع ن وإذا ل ا ع ل ي و م الاسلاميه ت س م ع فلن ي س ب ع ه النابلسي ا إن ا للعلوم ذ ا ل ص ا ل ح ا ت ل ه م ج ن ا ا ل ن ع ي م ر ي ن ف ي ه ا الله حقا وعد وهو الحكيم خلق العزيز فأنبتنا فيها م ن كل ز و كريم ه ذ النابلسي خ ق ذ ا ق ا ل للعلوم ا ضلال الاسلاميه فينا ح لفضيله ا ل د ق ت و ر محمد راتب النابلسي تشرك ب م ا ل ي س لك ب ن و ع ه م النابلسي للعلوم الاسلاميه قال حمدا من قبتل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه واتوب المعروف وانفع للمنكر وصف العذاب م و ا ص و ت ع ه النابلسي الله ر لكم للعلوم ا ل ا س ع ل ي ك م نعمة و ي ه ل ا عذاب السعيد ل ل ا ل ح م د لله ب ل ن ا ب ل ه فلا ت غ ر ن ك م ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا يغرنكم بالله ا ل غ ر ا ر ان الله عنده علم ا ل س ا ع ة وينزل الغيث ويعلم ما في ا ل أ ر ح ا م Oh.